انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغمياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يَأْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لِمَن مُّؤْمِنٌ لَّكُمْ قَدْ نَبَّأَنَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ, ثم تردون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ ايو نبداكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وََاتَّخِذُ مَا يُم ف قُقُباتٍ عِدَ اللهَّهِ وَصَواتِ الرسُول أَل إِهَا قُرربَةٌ للَهُ سَيدَخِلُهُم اللَّهُ فيِي رَحْمَتِ إِ اللهَّهَا غَفُور الرَّحيم وَالسابِقُونَ الأَّلونَ مِنْ الْمهاجِرينَ وَآصَارِ وََّينَ التَّدَعم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 ومن من مِنَ من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عَذَابٍ عذاب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 خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أن اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيأخُذُ الصَّدقاتِ وَأَن اللهَّهَهُ التَّووَّابُ الرَّحيم وَقُلِ عملَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عملَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَْمُؤمِنُون وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَِ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيونَبِّئُكُمْ فَيونَ بِئُكُمْ بِماَاكُمْ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 الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولا كانوا أول قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 فَانْصُرْهُمْ وَاضْنُ أَنَّ الْمَلْجَأَ من, مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تُصَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصيبُهُم غَمَأُ وَلَا نَصَبُوا وَلَا نَخْنصَة فيِي سَبيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَأونَ مَوْطِأَ يَغغُكُفَّ رَ وَلَا يَناالون وَلَا يَناالُونَ مِنْ دُون النَّلًَا إِللاا كُتِبَ لَهُم بِ عمللُ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 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَيَجِدُوا وَالْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مّطَرَةً أَوْ مَّرًّّا ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم من صرفوا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَلَا تَذَكرُ إلَْهِ مَرْرجعكُمْ جَمع وَعددَ اللهَّهِ حَقَّ إِهُ يَبَدَ الْ الخَلْقَثُمَّ يُعيدهُ لجَزَ الَّينَ آمنوا لَجَزَّينَ آمَنوا وَامِن الصَّالِحَاتِ بِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ لَّهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ واراضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهمنا اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بايمانهم تجري تحتهم تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 فَلَقَدْ اهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنُنْذِرَ لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَدَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَلَالٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا مَا ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ الرِّيحُ العاصِفُ وَجَاءَهُمُ الموج من كل مكان وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَاعُ اللَّهِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَاعُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ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 ما بقيكم على انفسكم متاع الحياه متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون ان كَمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ ثَخْنَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتىََّ إذَا أَخَلَةٍ أَرضُّْ زُخُْ فَهَا وَزَََّّانَة وَزََّانَة وَبََّ أَحْلُهَا أَهُ قادِرونَ عَلَيهَا وَبََّ أَحلُهَا أََّهُ قَادِرونَ لَهَا أَتَجْعَلُ أَمْرَنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تغنب الأمس كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلٰى صراط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 إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الميت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 وَم كانَ هذا القرآنُ أي يُفْرىَ مِ دُون اللهِ وَ ولكن, ولكن تَصيقَّ بَينَّ يدَ وَتَقْصيل الكتاب, لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رَبَ ف وَتَقصيل الكتاب رَبَ فيِ الربّ العالمين أَمْ يقولونَفرا أُنْزِلَتْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ الْكِتَابَ إِلَّا مَا حَكَمَ بِهِ ۚ وَلَن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ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 أنَ تَوَفيَكَ فَإِلَهِن مَرْرجعهُمْ فَإلَناَا مَْرجعهُم ثمَُّ اللهَّهُ شَهيدٌ عَلَامَا يَفعللُون وَلِكُلِّ أَُّ تِ الرسُول فَإِذاَا جَ أَرَسُولُهُمْ أضَ بَيْنَهُم بِالقِسْتِ وَهُم لا يُظْلُون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 وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ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 ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أدن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 ولا تعملون من عمل إلا كنّا عليكم شهودا إلا كنّا عليكم شهودا إذ في ظنون في وَمَا يَحْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِنْ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْسُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِنْ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كتاب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 إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَا تَعْمَلُوا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ الله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمتا ثم نقضوا ثم نقضوا الي ولا تغرون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 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم مَا دَعَتْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ م بَعتْنا مِ بَعْدِهُِّ سَوهَارونَ إِى فِعونَ وَمَلَئِه بِآياتِناَ فَستَكْبَعوا فَسَْتْ ضَروا وَكَانوا قَوْمًَا مُجرَنِين فَلَمَّا جَأَهُ مُلحَقُّ مِنْ عدنَا قَاوا قوا إِهَا ذَالَ سِحْرُم مُبِين قال موسى اتقولون للحق لم ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا قَالَ لَهُم مُوسَى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 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 وَجَعَلُوهُ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سبيلك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 وَجَازْنَا بِبَنِي إسر إِلَ البَحْرَ فَأَتْبَهُم فِ الرعونُ وَجودُ فَأَتْبَهُم فِ الرعون وَجُودُهُ بَغْ وَْدُى إِذَا أَدَرَكَهُ الْ الغََرقُقالَالَ آمًا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَوَّنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأً صِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَتَخَاسَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 فهَليَن تَظِرونَ إِللاا ممثل أيّ مَِّذينَ خَلَ مِن قَبللِهِم قُلْفًَا تَظِرُوا إ معَكُمْ مِنَ الْمُن تَظرين ثمُنُ نَجوسُ لناَا وََّذينَ آمَنُوا كَذَلِك حَقًّا عَلَيْنَا نَجْلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن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 ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا ضَلَّ فَإِن مَا يَضِلُّ عَلَْهَا وَمَا أَنَ عَلَكُم بِوك وَتَّ بِعمَا يُوحاءِ لَْكَ وَصبِ حتىَ يَحكُمَ اللهَّ وَهُو خَير الحكِنِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْ رَى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم فإني أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ فِي عِبَاهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ